بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد مر معنا ذكر شيء من فوائد المثل السابق وكم في هذه الآية وفي هذا المثل من فوائد عظيمة ومهمة من يذكر الفائدة الأولى أمسي نعم ارفع صوتك تسمية الدين بالحبل أو بحبل الله ومن أسماء الدين من يسردها عندك الصراط الصراط طيب وأيضاً صراط الله الذي له طيب وأيضاً من أسمائه نعم الإيمان والدليل فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أحسنت أيضاً النور أو نور الله نعم ارفع صوتك ارفع صوتك ليخرجهم من الظلمات إلى النور أحسنت عندك صبرة الله، ومن أحسن من الله صبره؟ عندك الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث ما من مولود. طيب الفائده الثانية، من يذكر الفائده الثانية؟ عندك وجوب لزوم الجماعة والنهي عن الخروج عن هذه الجماعة جماعة المسلمين وقد دل على ذلك عدة أدلة منها يا محمد حديث أبي ورير في مسلم إن الله لا يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا وأيضا عندك أرفع صوتك حديث أبي ذر أو حديث زيد بن ثابت عند أحمد ثلاث لا يغل عليهن قلب مرئ مصلم أبدا ومنها لزوم الجماعة طيب الفائدة الثالثة عندك الشرك ماذا يعني الشرك أو الفرقة قرين الشرك الفرقة قرين الشرك حسن وأيضا عندك يا أخا نحمد أن المفارق للجماعة يستحق القتل لحديث عبد الله بن مسعود التارك لدينه المفارق للجماعة طيب من يذكر أيضا فائدة ارفع صوتك ولا سمعت وجوب ذكر النعمة هذا طيب من الفوائد فضل نهي عن ضده بمعنى أنه يستلزمه طيب من الفوائد أيضا المتعلقة بهذا المثل وبهذه الآية أن من أكبر نعم الله عز وجل على الأمة التأليف بين القلوب ولذلك صرح الله عز وجل بأنها نعمة وأي نعمة عظيمة هي من أجل النعم لعدة أسباب أولاً لأن الألفة تجمع الشمل وتمنع الذل كما قال الماوردي تجمع الشمل وتمنع الذل ولأن الألفة سبب لصلاح حال الإنسان فالإنسان مقصود بالأذية ومحسود بالنعمة التي معه فإذا لم يكن آلفا مألوفا تخطفته أيدي الحساد والأعداء ومن الأسباب أيضا أن الألفة تؤدي إلى القوة في الترابط والصحة في التوافق ومن الأسباب أيضا أنها سبب التعاون بين المسلمين إذا وجدت الألفة وجد التعاون الذي أمر الله عز وجل به ولأنها مدعاة لرضى الله عز وجل ولأنها سبب للسعادة كما أن التفرق سبب للشقاء الفائدة الثانية أن الألفة والتأليف بين القلوب من الله تعالى وذلك لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى كما ورد بذلك الحديث فلا يستطيع أحد أن يؤلف بينها ولو أنفق مل الأرض كما ذكر الله تعالى ولكن يقول أهل العلم إن هناك أسبابا للألفة هذه الأسباب يحصل الشخص بها الألفة بين القلوب وبين الناس إن كانت الألفة من الله فلها أسباب قد جعل الله لهذه الألفة أسبابا وقد ذكر ابن أبي الدنيا خمسة أسباب للمودة وغيره من أهل العلم خمسة أسباب للألفة السبب الأول الدين فالدين يبعث على التناصر ويمنع من التدابر والتقاطع فهو أقوى سبب للألفة أقوى سبب للألفة هو الدين وتأملوا حال المهاجرين والأنصار حين أنعم الله عليهم بالإسلام كيف صاروا وتأملوا الأوسى والخزرج حين أنعم الله عليهم بهذا الدين فإذا كان الدين أقوى أسباب الألفة فإن التفرق فيه والاختلاف هو أقوى سبب للفرقة البعيدة إذا اختلف في الدين كانت الفرقة أبعد بخلاف ما لو اختلف في النسب في المال في الدنيا السبب الثاني من الأسباب التي تحصل بها ألفة بعد الدين النسب وذلك لأن تعاطف الأرحام حمية القرابة تبعث على هذا الأمر تبعث على الألفة والتناصر وتمنع من الفرقة والتخاذل السبب الثالث من الأسباب المصاهرة أن يتزوج الشخص بابنتي الآخر من قبيلة أخرى فيكون هذا الأمر سببا في الألفة وقد قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقد حكي عن رجل من بني أمية أنه قال كان أبغض خلق الله إلي آل الزبير فلما تزوجت منهم صاروا أحب خلق الله إلي فجعل الله المصاهرة سببا للألفة والسبب الرابع المؤاخاة بالمودة كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم آخا بين المهاجرين والأنصار وآخا بين الأوس والخزر وحصل من هذه المؤاخة ألفة عظيمة السبب الخامس والأخير البر وهو الإحسان إلى الغير لأن هذا العمل يكسب القلوب ويرثها ألفة يورثها ألفة وقد قال بعض الشعراء أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسان فربما تحسن إلى شخص فيصير لك وادا ومحبا وتصير بينك وبينه ألفة ومودة هذه هي الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى سبيلا للألفة الفائدة التي تليها أن الرابطة الحقيقية هي رابطة الدين الرابطة الحقيقية هي رابطة الدين رابطة الإسلام هي التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي التي يجب أن يعتقد أنها التي تربط بين أفراد المجتمع ويدل على ذلك عدة أمور أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف المجتمع المسلم حين يرتبط بالإسلام بالدين وصفه بأنه جسد واحد بأنه جسد واحد هذا يدل على أنها رابطة حقيقية مثل المؤمنين في فوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك كربط يدك بمعصمك وربط رجلك بساقك هكذا فإذا اشتكى العضو المجاور تألم العضو الآخر وهذه صورة عجيبة تدل على أن الدين يربط ويوثق تصوروا اتصال الأعضاء بعضها ببعض هل تجدون عضوا منفصلا؟ لا تجدون عضوا منفصلا وكذلك رابطة الدين تربط المسلمين بهذا الدين حتى تصير الرابطة هي أقوى الروابط ومما يدل على ذلك أيضا من الأدل على أن الرابطة الحقيقية هي رابطة الدين وأنها أقوى الروابط وأن وأنها أقوى من رابطة النسب مما يدل على ذلك أن الله عز وجل أكثر في القرآن إطلاق النفس وإرادة الأخ بذلك تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخاك مثل نفسك تأمل قول الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم في أحد التفسيرين إخوانكم لا تلمز أخاك لكن ما قال ولا تلمزوا إخوانكم قال ولا تلمزوا أنفسكم لأن الدين ربط بينك وبين أخيك حتى صار مثل نفسك ويقول الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا على أحد التفسيرين بأنفسهم وهو أصح التفسيرين أي بإخوانهم يظنون بإخوانهم خيرا لماذا ذكر أو عبر عن الأخ بالنفس لأنه يربط هذا الدين يربط الأخوة الدينية تربط بينك وبين أخيك حتى يصير مثل نفسك وَتَأَمَّلُوا أيضاً قول الله عَزَّ وَجَلُ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ هل معناه أنه ينهاك أن تأكل مالك؟ لا ولكن ينهاك أن تأكل مال أخيك فأضاف المال إليك لأن مال أخيك عندك بالإسلام مثل مالك كذلك أيضاً مما يدل على أن الرابطة القوية وهي أقوى الروابط هي رابطة الدين والإسلام أن الشرع نهى عن النداء بالعصبية الجاهلية وبالنعرات القومية نهى عن ذلك ومن أصرح الأدلة على هذا حديث جابر في قصة غلام المهاجرين وغلام من الأنصار قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة لا تنظروا إلى هذه الرابطة العصبية التعصب هذا لا تنظروا إليه ولكن انظروا إلى رابطة الدين فكل عصبية نسبية وكل نعرة جاهلية هذه منتنة جيفة لكن رابطة الإسلام هي الرابطة الزكية القوية ومما يدل على أن الأخوة الدينية أقوى وأعظم من الأخوة النسبية أن المسلمين يرثون المسلم إذا كان له ورثة من الكفار ورث كفار إذا كان له ورثة كفار فمثلا لو وجد شخص مسلم وليس لديه وارث من الورثة كلهم كفار إلى من يرجع ماله إلى بيت مال المسلمين للمسلمين فانظروا كيف صارت الأخوة الدينية أقوى وأعظم من الأخوة النسبية لكني سأسألكم سؤالا هل معنى قولنا إن النداء بالقومية والعصبية الجاهلية أن هذا يمنع أن ينتفع المسلم بالروابط النسبية هل معناه أنه يمنع أن ينتفع بالرابطة النسبية إذا أراد مثلا بعض الكفار ممن لهم نسب إليك وطرابة في النسب أن ينفعك هل معنى ذلك أنه يمنع هذا ليس بمانع من ذلك ويدل على هذا عدة أمور أولا قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وأيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتفع بعمه أبي طالب برابطة النسب وأيضا قد ذكر الله عن شعيب أنه نفعه بقومه لذلك لما واجهه قومه من المشركين فقالوا ولولا رهتك عشيرتك لرجمناك فانتفع شعيب بذلك وكذلك أيضا قصة صالح انتفع بعشيرته وقومه قال الله عز وجل عن أولئك الذين أرادوا قتله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنا وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون قال أهل العلم دل على أنهم كانوا يخافون من عشيرة صالح كانوا يخافون من عشيرة صالح عليه السلام فانتفع صالح بذلك ولذلك لما كان لوط لا عصبة له في قومه ظهر فيه أثر هذا الأمر فقال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد الفائدة الأخيرة تزكية رب العالمين للمهاجرين والأنصار بإنقاذهم من النار بهذا الدين بهذا الإسلام فدل على نجاة الصحابة من النار وأنهم من أهل الجنة الخطاب لهم أولا فالله عز وجل قد أنقذهم بالإسلام من نار جهنم فصاروا سعدا وصاروا ناجين من عذاب الله سالمين بذلك وهذه شهادة من الله وشهادة الله هي أكبر شهادة كما قال سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله نكتفي بهذا القدر وإلهنا مبارك الله فيكم